شبكة مزامير آل داود تقدم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانت هباء مبثاه وكنتم أزواجا ثلاثة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 هذا سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من نعيم لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم قير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سجر مخطود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيره لا مقطوعة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 وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا لَنَا اكْتَاءَ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَمْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ بيقات يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ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 نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تلون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد دعونا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم نشأة الأولى فلم لا تذكرون؟ أرأيتم ما تحزرون؟ أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشأ لجعلناه حكاما فظلت تفكرون. إنا لمُقرمون بل نحن محرومون أَفَرَأيتمُ الْمَاءَ الَّذي تشربون أَأَنتُم أَذلتموهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نحنُ المُزْنونَ لَوْ نَشأءُ جَعَلْناهُ جَاجم فَلَوْلا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَن شَخَّتُّم شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا ينسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنخرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين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 إن هذا لهو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعوج الملائكة وروح إليه في يوم في يوم كان مقداه خمسين ألف سنة، فصبر صبراً جميلاً. إنهم يعونه بعيداً ونراه قريباً. يوما تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن.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 نزاعة للشواه تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقها نوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دارا الذين في أمورهم حق معلوم للسائر والمحوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشبقون إن عذاب ربه غير مأمون إن عذاب ربه غير مأمون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 والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهقعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيَقْمَعُ كُلُّ أُمْرِهِ إِنَّهُمْ أَيُّهُ أن دَخَلَ جَنَّةً نَعِيمَ كَلَا إِنَّهُ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِهُمْ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون رجون من الأجداد سراعة كأنهم إلى نصب يفضون خاشعة أذا صارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامة بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا ذرق البصر وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِسْلَامُ يَوْمَ إِذٍ أَيْنَ الْمَفَارُ كَلَّا لَا وَزَرْ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِسْلَامُ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِسْلَامُ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 كلا بل تحبون العاجلة وتذلون الآخرة وجهوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة وجهوه يومئذ ناظرة إلى ربه ناظرة ووجهوه يومئذ وقيل من راق وظن أنه الفراق والتثبت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمقى أولا لك فأولا ثم أولا لك فأولا أيحسب الإنسان أيترك سدا أيحسب الإنسان أيترك سدا ألم يكن طفة من ملئ يومنا ثم كان على قط فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي وحي الموتى؟ الله